ラーメンのシャトルジン・ブス・ラハン・ララハララハラハラハン・ラハン・ラハン・ラハン・ラ ل ン・ラハン・ラハン・ ن س ت ع ي ن ه ハン・ラハン・ラハン・ラハン・ラハン・ラハン・ラハン・ラハン・ラハン・ラハン・ラハン・ラハン・ラハン・ラハン・ラハ ا ラハン・ラハン・ラハン・ラハン・ラハン・ラハン・ ل ل ه و مع ن أن أن يضلل هادية شريك فلا له لا إله إلا الله لا وأشهد وحده شريك له وأشهد أن محمد ب د ه ورزله أ م القرار بعد ف أ ه ومرحبا بكم في هذا ا في ل ل ا الطيب ا ا ء ل ب م ك وأسأل ل ل وجل يجعل اللقاء ل ه هذا عز أجمعين مع ميزان أن حسناتنا في ق الجريء ر ا ا ل أ و ل في حلقاتنا والحقيقة هو أكون صاحب هذا القرار هو لا تاريخ الإسلام شخصية عظيمة في ولكن ه أ ع ظ م ش خ ص ي ة مطلقا في تاريخ المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هذا الرجل هو أ ح ب الرجال إ ل ى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان هذا الرجل عندما يخير ا ل ص ح ا ب ة رضي الله عنهم ارضاهم بين ا ل ص ح ا ب ة في درجاتهم وفي فضلهم يضعونه دائما في ا ل م ر ت ب ة ا ل أ و ل ى يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كنا نخير بين أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنخير من بقى فنخير أ ب ا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت وفي روايه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسمع لذلك ويرضى صلى الله عليه وسلم فهذه ا ل ش خ ص ي ة العظيم ة ش خ ص ي ة الصديق رضي الله عنه وارضاه أ ع ظ م ش خ ص ي ة في تاريخ ا ل إ س ل ا م بعد الرسول صلى الله عليه وسلم والذي إ ذ ا وزن كما يقول صلى الله عليه وسلم ب ا ل أ م ة رجح بها هذه ا ل ش خ ص ي ة من المستحيل ح ق ي ق ة أ ن نحصي قراراته ا ل ج ر ي ئ ة في حياته ا ل ح ي ة أ ن ا لا أ ب ا ل غ إ ن قلت أ ن ن ا نستطيع أ ن نفرغ برنامج كامل ثلاثين ح ل ق ة لقرارات الصديق رضي الله عنه و أ ر ض ا ه ا ل ج ر ي ئ ة في حياتي منذ أ س ل م و إ ل ى آ خ ر ل ح ظ ة من لحظات حياتي رضي الله عنه و أ ر ض ا ه النهاردة هنتعرف على قرار من قرارات الجريئة أنا أعتبر هذا القرار أجراء القرارات لا أقول في تاريخ الإسلام ولكن في تاريخ الإنسانية جميعا هذا القرار هو قرار على أقول ولكن الفتوح هنتعرف من من هو أعتبر في في يعني إيه قرار الفتوح يعني الصديق رضي الله عنه في محرم من ا ل س ن ة ا ل ث ا ن ي ة عشره من ا ل ه ج ر ة قرر أ ن يذهب بجيش لفتح بلاد فارس وسبحان الله بعدها خمس شهور فقط قرر أ ن يرسل جيشا اخر لفتح بلاد الشام الواقع تحت س ي ط ر ة ا ل د و ل ة ا ل ر و م ا ن ي ة هذه قرارات غير عاديه يا اخواني و أ خ و ا ت ي فعلا هذا قرار من أ ج ر ا ء القرارات في تاريخ ا ل إ ن س ا ن ي ة لما تحلل تيجي في هذا القرار تفهم ليه إ ح ن ا بنقول قرار جريء وليه بنقول قرار عجيب وليه بنقول إ ن ده غير مسبوق في تاريخ ا ل إ ن س ا ن ي ة إ ن د و ل ة ب ح ك م ا ل د و ل ة ا ل إ س ل ا م ي ة في زمان الصديق رضي الله عنه و أ ر ض ا ه تقوم بغزو أ و فتح أ و حرب ا ل د و ل ة ا ل ف ا ر س ي ة نيجي نحلل الموقف نلاقي إ ن ا ل د و ل ة ا ل إ س ل ا م ي ة د و ل ة ن ا ش ئ ة يعني إ ح ن ا بنقول الكلام ده كان س ن ة 12 من ا ل ه ج ر ة و ا ل د و ل ة ا ل إ س ل ا م ي ة أ ن ش أ ت في العام ا ل أ و ل من ا ل ه ج ر ة يعني ا ل ع م ل ي ة كلها اتناشر س ن ة د و ل ة ليس لها تاريخ في ا ل أ ر ض إ ل ا اتناشر س ن ة فقط ستحارب من ستحارب ا ل د و ل ة ا ل ف ا ر س ي ة ا ل ض ا ر ب ة في أ ع م ا ق التاريخ نحن نتحدث عن د و ل ة لها من القرون مالها في تاريخ ا ل إ ن س ا ن ي ة آ ل ا ف السنوات و ا ل د و ل ة ا ل ف ا ر س ي ة ق ا ئ م ة دولة إسلامية بنتكلم على صغيرة هذه ليست فقط د و ل ة ن ش ئ ة ولكنها د و ل ة ص غ ي ر ة حدود ا ل د و ل ة ا ل إ س ل ا م ي ة في زمان الصديق رضي زمان ل ل ه عندما ه ع ن أ خ ذ هذا القرار حدودها ع ب ا ر ة عن الجزيره ة العربية فقط بينما الدولة الفرسية بينما ا بين ي فقط ط تضم ت العربيه ا ا وإيران وأفغانستان ق و ا ا وكازاخستان ك س ت ن و أ ذ ر ب ج ا وأسبكستان مساحات ن يعني أنت بتكلم على مساحات دولة بتكلم غرب على شسعة ذ ه الدولة ا ل ع ر ا ق وشرق هذه الدولة هذه الصين يصل إلى الصين يعني مساحات ع د ة دول ودول كبرى في داخل إ ط ا ر واحد د دولة زي ما قلنا ناشئة دولة ده الجنود بتتكلم بيحارب كبيل مباشرة أكبر بينما بتتكلم بلا مبالغة موقعات فتوح الوقت مقاتل انت كان كان ذلك كان على قلنا الإسلامية جيشها صغير. يعني الجيش الإسلامي اللي كان بيحارب في اليمامة اللي هي كبيل فتوح فرس مباشرة الجيش الإسلامي ده كان أكبر قوة إسلامية ألف الجيوش الفرسية انت بتتكلم على ملايين بلا مبالغة من الجنود. ملايين ما من من يعني قوة و ناشئة زي جيشها صغير في هي في ا ن فرس ج 12 يعني ا ل م ع ر ك ة ا ل و ا ح د ة من المعارك التي كانوا يقابلون فيها الجيش ا ل إ س ل ا م ي كان الجيش الفارسي لا يقل عن ستين أ ل ف سبعين أ ل ف تسعين أ ل ف مائه وعشرين أ ل ف و أ ح ي ا ن ا ربع مليون زي موقعه القادسيه ح ا ر ب و ن ا فارس دولة هذه ا ل د و ل ة م و ح د ة لها جيش نظامي يعرف الخطط ا ل ع س ك ر ي ة والعدد ا ل ح ر ب ي ة ا ل م ت ط و ر ة جدا في زمنهم ا يعني على مفارقات شاسعة بين أمتين حقيقة المستحيل يأتي يتحرك بجيشي البسيطة على شاسعة على العبلاقة بنتكلم أنه من المستحيل أبدا أن يأتي على ذهن إنسان أن يتحرك بجيشي من هذه الدولة النشاء أبدا لحرب مفارقات تجد تحلله تجد كل ذلك الموقف لما الدولة الضائفة الدولة إلى أضف هذه هذه أ ن هذه ا ل د و ل ة الناشئه إ س ل ل ا ا م ي ة ة خارجة من حرب من أ ل ي ة طاحنة خارجه ل ب ن ق ا الفتوح ر ده جه بعد من قضية حرب و اهليه ل الردة خلت السنة ر حروب د ة بكاملة 11 الله طاحنه د محرم س ة 12 من ا ل ج ر ة وحروب الرده كانت حروب ش ن ي ع ة كتله فيها عدد ضخم جدا من المسلمين ك ا ن ت ا ل ج ز ي ر ة بكامله م ض ط ر ب ة بهذه الحروب اخرجه احدى عشر جيش ك ا م ل ة لحرب المهتدين هنا وهناك بعد هذه الحروب ا ل ض ا ر ي ة وبعد انتهاء هذه المعارك ا ل ش ر س ة وبعد قتل عدد كبير جدا من المسلمين ي أ خ ذ الصديق رضي الله عنه و أ ر ض القرار ه ا بالفتوح الفارسيه ة وخلي بالك الصديق ل ل رضي ا عنه عنه ساعتها بن بن كان الله وأرسل الوليد وخالد الوليد رسالة رضي إلى خالد اليمامة موجود في ويقول ا ل ص د د في ا م ي ن ة ا لا له بعد أن تكره أ ح د احدا وعلى و الله بركة اذهب ا ف ت ب ل ا ف ر تكره اعرض الأمر تكره الخروج ريد رضي الرسالة س الناس خلي خذه وخالد خذ بالك وبيقوله لا على قبل للفتح لم يقبل فلا تكره أحدا على الخروج وخالد بن ريد رضي الله يعني يأتي ديت بن أحدا أحدا معك ومن عنه أن من وعرض ا ل أ م ر على الجنود والجنود مش مصدقين نفسهم ح ا ر ب ا ل د و ل ة ا ل ف ا ر س ي ة د و ل ة لها ه ي ب ة كبيره ة جدا في العالم في قلوب ذ ه دولة تقتسم العالم مع دولة الرومان العالم الأقطاب الكبرى تقتسم قطب مع من يعني جدا في العالم ل في ذ كروب الزمن فبعض الجنود فبعض ت د د ا و ع ض العالم ج الجيش الإسلامي أن يخرج ن من أن كانوا ألفين و قبلوا الدولة و د قبل حرب بس اللي الإسلامي إلى الفارسية م ذلك خ د وليد بن ألفين وأرسل رسالة إلى خادر ه ز م ل ك ا ل ل أول أ ب ة م ح ط ا ت الدولة ا ل فعلا ر الرسالة س أسلم تسلم ي في ة وقال أو ا له ت ق د ن ف س ك ولقومك ل وإلا ج ز ي أتيتك ة ب ر ج ا ل ي ح ب و ن الحروب م كما و ت ت ب بداية و وكانت ن أنتم الحياة وكانت فعلا ح ا ل إ س ل ا م ي ة أو الفتوح ا ل إ س ل ا م ي ة وكان تلو تلو النصر النصر النصر حتى من القرار ل وجل على المسلمين بالنصر الكامل ل ه عز ا في م ن ت ه ا ل ق ر ء يا اخواني و ي خ و ا ت ي لابد أ ن نقف معه و ا ق ف ة لماذا استطاع الصديق رضي ان ل ل ه ع ه وأرضاه أن ي أ خ ذ هذا القرار ولماذا يجبن غيره عن قرارات لعلها أ ق ل أ ل ف م ر ة من القرار الذي أ خ ذ ه الصديق رضي ا لابد ل ه عنه و أ ر ض ه ل ا أ ن هناك مقومات لابد هناك خلفيات للصديق رضي الله رضي عنه خلفيات للظروف خلفيات للمعلومات التي عنده للعلم الذي تربى عليه لليقين الذي في قلبه رضي الله عنه وارضاه ل ل عنه كان يحب أن يصل بالخير الذي عليه لكل إنسان على طبيعة يعني من أول أيام ونحن نعلم أن الصديق يتحرك بدعوته الدعوة كان أن إنسان من ونحن أن شوفنا واجه هذه إسلامه فيه اتجه لكل يتحرك بالخير الذي الأرض الصديق أيام الصديق مباشرة يحب يصل في يوم أول أول أسلم إلى الدعوة حتى أتى في ي ا ل و م ا ا ل ث ن ي ب ع ث م العوام ا عفان الجراح الله الزبار ن بن بن بن بن بن أبي عبيدة عبيد مساعدة و و و و أبي طلحة و ق العبيد ص و ا ي اللي و وراء م بالأرقم جاي ابن الأرقم أبي سلم د الأسد أعداد و و ضخمة ع ع ط ا ل ب ي ويشتري هذا ويعطيك ويهبوا ا ل الله عز وجل يعني من أ و ل يوم هو يتحرك ل ل إ س ل ا م يريد أ ن يصل بهذه الكلمات ا ل ع ظ ي م ة التي تعلمها لا إ ل ه إ ل ا الله محمد ا ل رسول الله الى كل إ ن س ا ن على ظهر ا ل أ ر ض مهما بذل في ذلك من وقت من جهد من مال من نفس في سبيل الله عز وجل هذه طبيعته الصديق رضي الله عنه وارضاه منتهى لنصر هذه هذا سبحانه الإيجابية أصحابنا ربنا الصديق رضي في العظيمة يترى الدعوة نسمع مع معرفنا وتعالى ولازم لما نسمع هذا القرار نفكر مع نفسنا واحد وكان واحد من ما وصلنا لنصر كلمة نفكر نروش من من كم ك ل م ة ا ل إ ي م ا ن ك ل م ة الحبيب صلى الله عليه وسلم يا ترى كم واحد من معرفنا اللي نعرفهم في مشارق ا ل أ ر ض ومغاربها لا يعرف ا ل إ س ل ا م أ ص ل ا ولم نصل له ب د ع و ة رب العالمين سبحانه وتعالى الصديق كان قلبه ب ي ا ك ل ه على أ و ل ئ ك الذين يعيشون في ا ل د و ل ة ا ل ف ا ر س ي ة منذ قرون وقرون وهم يعبدون النار من دون الله من لهؤلاء إ ذ ا ر أ ي ت بيتا يشتعل فيه النار أ ل ي س من ا ل م ر ؤ ء ه ن تذهب إ ل ى أ ه ل ه وتقول لهم إ ن النار تشتعل في بيوتكم هذه نار الدنيا ما بالكم بلار ا ل آ خ ر ة الصديق رضي الله عنه كان يتحرق شوقا ليذهب إ ل ى هؤلاء ليعلمهم ك ل م ة الله عز وجل كان يعلم أ ن ه م يعيشون ح ي ا ة الضنك حتى في الدنيا حتى و إ ن كانوا م م ل ك ة كبرى حتى و إ ن كانوا يقتسمون العالم مع الرومان يعيشون ح ي ا ة الضنك التي وصفها ربنا سبحانه وتعالى ومن أ ع ر ض عن ذكري ف إ ن له م ع ي ش ة ضنكا ونحشره يوم ا ل ق ي ا م ة اعمى حياتهم كلها ظلم حياتهم كلها فساد حياتهم كلها إ ب ا ح ي ة حياتهم كلها بعد عن دين ربنا سبحانه وتعالى ليس هناك سلام أ م ن ي في النفس وليس هناك سلام في المجتمع وليس هناك سلام في ا ل ا خ ر ة ح ي ا ة من أ و ل ه ا إ ل ى آ خ ر ه ا م ع ا ن ا ة و م ش ق ة وظلم واستعباد أ ر ا د الصديق رضي الله عنه و أ ر ض ا ه ب ه ذ ان القرار أ يغير كل هذه ا ل أ و ض ا ع فانطلق رضي الله عنه و أ ر ض ا ه بجيشه الصامد الصادق ليغير ا ل أ و ض ا ع قرار في منتهى الجراه ا ح ا ج ة ت ا ن ي ة م ه م ة جدا خ ل ف ي ة تشجع الصديق رضي الله عنه و أ ر ض ا ه وامثال ل ه ذ ا ق ر الصديق ر احنا ق ن أن ا ا أول ل شيء كان على ن د ه رغبة في ي إ ص ا كلمة الله عز وجل ل عز إ ان ل ل الحاجة ل ع أجمع ا ا م ت ياخذوا ة أنه متأكد من متأكد ل الله ن سبحان ص ر إزاي جيشك ل م ا خ ا ل د المويد ا ت ج ه ل ف ا ر س بدأت ا ل ن ا س تتحمس للخروج و ق ع ر ا مجاتل ألف مقاتل ب ب ح ر و ل ة ك ش هذا ا م المعارك هائلة طيب إزاي الصديق طيب م ت أ ك د ان ألف المسلمين المسلمين هذا ي ن ت ص ر المعارك ألف و متاكد ت ل تعالوا ي إزاي؟ ة ه ن ر ان ج ع ي ي ق الصديق ا ل ل رضي ه عنه أ و ل ا ا ل ص د ي ق س م ع ا ر س و ل ا صلى ا ل ل ه عليه و س ل م ع ا ر ك م ي ي ن ت ا ل م س ل م ي ن هذا المعارك م ل متاكد سيظهره رب العالمين سبحانه وتعالى على الدين كله هذا توترت عليه من حياة صلى الله عليه وسلم. سمع كلام صلى الله عليه وسلم الذي جاء في صحيح مسلم عن ثوبان رضي الله عنه وأرضاه أن عليه وسلم قال إن الله الأرض مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها لمنها الله الذي الآيات والأحاديث والمواقف حياة حبيبنا كلام المصطفى جاء ثوبان الرسول قال زوالي الأرض ما زويا توترت أمتي وسلم وسلم وسلم وإن رضي أكبر سمع عن صلى صلى مسلم سيبلغ في صحيح أن من إن يبقى سمع هذه الكلمات و أ ي ق ن بها يقينا تاما م ش ا ر ك ا ل أ ر ض ومغاربها في هذا الزمن م ش ا ر ك ا ل أ ر ض في يد فارس ومغارب ا ل أ ر ض في يد ا ل د و ل ة ا ل ر و م ا ن ي ة إ ذ ن سيبلغ ملك أ م ة ا ل إ س ل ا م هذه المشارق وهذه المغارب و أ ك ث ر منها هذه بشارة وهو يوقن تمام اليقين هو ليه لأنه قالها بشارة بكل قال الحبيب رسالة السلام تمام اليقين إخواني وإخواتي الصديق صديقا كان الله كلمة سمي صلى وسلم يوقن يصدق ويصدق بكل ك ل م ة جاءت في كتاب ربنا سبحانه وتعالى وهذا هو الذي ينبغي أ ن يكون عليه المؤمن الصادق حقا الذي يسير في طريق الصديق والذي يتعلم من هذا القرار الجريء الذي أ خ ذ الصديق الصديق, الصديق رضي الله عنه وأرضاه كان رساله السلام في أيام مكة وخلي بالك في أيام مكة يعني في أيام الضعف في أيام الاستعباد في أيام القهر في أيام التشريد رساله وخلي السلام يقول للمشركين رضي يسمع في في يعني في في في في يسمع عنه مكة مكة يقول لهم يا أ ي ه ا الناس قولوا ك ل م ة تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم من العجم العجم الفرس والروم وكل من كان غير عربي يعني تدين بها العرب وتدين بها العجم ك ل م ة و ا ح د ة ما هذه ا ل ك ل م ة قال لا إ ل ه إ ل ا الله والصديق رضي الله عنه يقول هذه ا ل ك ل م ة لا إ ل ه إ ل ا الله ويقولها جيشه بكامله من قلبه يا اخواني ف إ ذ ا قال هذه ا ل ك ل م ة و آ م ن بها وصدق بها فهو داخل في ب و ع و د رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن من قال هذه ا ل ك ل م ة وكان موقنا بها وعاملا بها ف إ ن الله عز وجل يجعل له ملك ا ل أ ر ض جميعا تدين له العرب وتدين له العجم آ م ن بهذا المعنى ولذلك انطلق رضي الله عنه و أ ر ض ا ه إ ل ى حرب ا ل د و ل ة ا ل ف ا ر س ي ة وهو يؤمن أ ن ه سينتصر في هذه الموقعه بل إ ن الصديق رضي الله عنه أرضاته سمع بشاره اكثر تخصيصا من ذلك أنتوا فأتىوا الله الله أكبر الشرر وانكسر جزء من الصخرة وقال الله أكبر أعطيت فكرين الخندق الخندق من وانكسر من واعترضتهم فتطاير مفاتيح يوم والرسالة بيحفروا حواليه وذهبوا المعول وضرب وقال وقال السلام الصحابة للرسالة السلام الصخرة الله الله الشرر فارس صخرة الصخرة معه بسم الله صعبة جزء ها أ ن ا ا ل آ ن أ ر ى قصر المدائن الابيض قصر الحكم في فارس يعني الرسول عليه الصلاه والسلام يبشر ا ل ص ح ا ب ة وهم محصورون في داخل ا ل أ ح ز ا ب أ ن ه س ي أ ت ي يوم يمتلكون فيه فارس يمتلكون فيه ا ل ع ا ص م ة المدائن يمتلكون فيه قصر المدائن ا ل أ ب ي ض اللي هو قصر الحكم الصديق بيسمع الكلام ده لا يمر عليه م ر و ر الكرام هذا الكلام يدخل في عقله و يدخل في قلبه و يدخل في كل ذ ر ة من كيانه رضي الله عنه و أ ر ض ا ه لذلك عندما أ م ر الجيوش أ ن تذهب إ ل ى فارس هو على يقين أ ن ه سيمتلك قصر ا ل م د ا ى ن اللماذا أ ب ي ض على يقين ل أ ن الرسول صلى الله عليه و سلم قاله إ ن كان قال فقد صدق هذا من ه ج ه رضي الله عنه و أ ر ض ا ه في كل حياته سمع الصديق رضي الله عنه و أ ر ض ا ه بشار ة أ ك ث ر و أ ك ث ر تخصيصا عندما كان مهاجرا مع ر س و ل صلى الله عليه وسلم وتبعهما سراقه بن مالك وساخت رجل الفرس كما تعلمون ماذا قال له ر س و ل يا سراقه ي ارايتك س ق أ أ ر إ ن أ خ ذ ت أ و ملكت سوري كسرى سوري كسرى رسوله السلام سراق وخلي بن مالك في الوقت كان مشركاً رسوله يبشر في يعني يتنبأ مالك لك مالك ذلك كان السلام ابن سراق ابن مشركا بقى أ ن سراقه بن مالك سيسلم و أ ن ه سيكون في الجيش الذي ينتصر على هذه البلاد أ و يكون في ا ل م د ي ن ة ويوزع عليه غنائم ك س ر ة وسيعطى سواري ك س ر ة سبحان الله يعني الصديق عارف ان هذا الفتح سيكون وسراقه بن مالك مازال حيا يعني مش بعد م ة سنة أو م ئ ت ي ن س ن ة لا في زمان سراقه بن مالك و سبحان الله الكلام د ه تم يخواني لم يره الصديق بعينه حدث بعد وفاته و تمت الفتوحات في عهد عمر ب ن الخطاب رضي الله عنه و أ ر ض ا ه و أ ت ي بغنائم ك س ر ة و منها س و ا ر ي ك س ر ة و أ خ ذ ه م ا سراق ابن مالك تصديقا لنبوءه الحبيب صلى الله عليه و سلم الصديق رضي الله عنه و ارضاه كان يحضر مفاوضات بني شيبان م ف ا ض ا بني شيبان هذه تمت في م ك ة ا ل م ك ر م ة تمت في زمان الضعف تمت في وقت كان المسلمون فيه في ه في ح ا ل ة ش د ي د ة جدا من ا ل م ع ا ن ا ة والحصار ومع ذلك رسول الله السلام يجلس مع وفد بني شيبان وبعد أ ن رفض بني شيبان ا ل إ س ل ا م و ر ف ض و ا ا ل ح ي ا ة ب أ د ب رسول السلام الله بعد ان انتهى هذه انتهت هذه المفاوضات قال لهم أ ر أ ي ت ك م إ ن مر الوقت بعد ذلك أو كما قال صلى الله عليه وسلم وأفرشكم وسلم وجل كما ديارهم ديار من؟ ديارهم الله الله ديار ديار فارس قلت صلى عليه عز وأموالهم ونساءهم أ م م و و ا ل ه أ ت س ب ح و ن الله وتقدسونه يعني عند ذلك الوقت عندما تملكون ديار فارس أ ت س ب ح و ن الله وتقدسونه قال النعمان بن شريك أ ح د قوات بني شيبان قال اللهم نعم اللهم نعم يعني هيحصل الكلام د ه فعلا ساعتها نسبح ربنا ونقدسه لان مستحيل إ ز ا ي بتتكلم على فتح هذه ا ل د و ل ة ا ل ض خ م ة د و ل ة فارس لكن الصديق كان يسمع لهذه الكلمات ومع أ ن ه كان محصور في داخل م ك ة ا ل م ك ر م ة ومع أ ن ه كان في زمن الاستضعاف إ ل ا أ ن ه كان يوقد ان ذلك سيحدث الصديق رضي الله عنه أرضاه سمع البشارة لعدي بن حاتم، قبيل رضي الله عنه أرضاه عدي بن سمع أسلم في العام التاسع من الهجرة يعني الفتوح الإسلامية لدولة بثلاث فقط، وكان في لقاء مع وقال له صلى الله عليه وسلم يقول عدي بن حاتم وعدي بن حاتم في ذلك الوقت لم يكن مسلما كان جاء في لقاء مر ص ل الله عليه ل م ليسلم في هذا اللقاء قال له صلى الله عليه وسلم يبشره ا ر أ ي ت ك يا عدي ا ل م ر أ ة تذهب من الحيره ة مكة المكرمة إلى لا على تغشى ن ف س الى يعني تسير هذه مسافة ح الحيرة الحيرة ي ديت فين؟ في ر فارس ة بلاد ل إ م ك ة ا ل م ك ر م ة لا تخشى على نفسها لماذا؟ لأن كل هذه الأرض أرض إسلامية في ذلك الوقت يبشر بفتح هذه أرض فعدي ي يبشر ذلك هذه الوقت البلاد ثم قالوا والله لتفتحنا كنوزة كسرة ابن بفتح هرمز ف ثم بن حاتم استغرب قال ك س ر ة ا بن هرمز قال نعم ك س ر ة ا بن هرمز وحدث يا إ خ و ا ن ي صديقا يسمع هذه ا ل ب ش ا ر ة ويؤمن بها تمام ا ل إ ي م ا ن وعدي بن حاتم نفسه سبحان الله كان من الجيوش التي فتحت كنوز ك س ر ة ا بن هرمز كما بشر ا ل حبيب صلى الله عليه وسلم يبقى ا ل صدكي ا خ و ا ن ي إ خ و ا ن ي كان ممتلئ تماما ً امتلا ء بهذا ا ل ي ق ي ن كان ي ع ل م تماما الالن يفتح ا م ي له عز و ج ل لهذه ا ل ج يوش و هذا اليوم ليس يوم ا ً ب ع ي د ا ً يفتح له ا ه ذ ه ا ل بلاد بهذا ه ل ن ف س ي ة و ب ه ذ ا ا ل إ ي م ا وبهذا ا ن ل ي ق ي ن أ م ر ا ل ص د ي ق رضي الله عنه و أ ر ض ا ه جيوشه ف ا ن ط ل ق ت إ ل ى فتح ا ل بلاد ا ل ف ا ر س ي ة و فعل ا ً خد خالد المبيض رضي الله عنه أ ر ض الجيش بتاعه 18 أ ل ف واحد ودخل على ا ل م د ي ن ة ا ل أ و ل ى و ا ل ث ا ن ي ة و ا ل ث ا ل ث ة والعاشره خمسطاشر م و ق ع م ت ت ا ل ي ة دون ه ز ي م ة و بعدها فتوحات أ خ ر ى بعدها مثنى بن ح ا ر س ة و بعدها سعد بن ابي وقاص و بعدها بموسى الاشعري و ا ل ع م ل ي ة كلها لحد س ن ة 26 من ا ل ه ج ر ة في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه أرضاه سقطت د و ل ة فارس بكاملها في داخل ا ل د و ل ة ا ل إ س ل ا م ي ة تخيلوا ب د أ ن ا ا لفتح سنه ة سبت وعشرين ة 26 ه ج ر ي ة يعني غضون 14-15 س ن ة كانت قد فتحت ا ل د و ل ة ا ل إ س ل ا م ي ة بكاملها قرار في منتهى ا ل ج ر أ ة م ا أ ث ر هذا القرار أ ث ر هذا القرار أ ن دخل الناس في دين الله أ ف و ا ج ه أ ص ب ح ت العراق إ س ل ا م ي ة إ ي ر ا ن إ س ل ا م ي ة أ ف غ ا ن س ت ا ن إ س ل ا م ي ة باكستان إ س ل ا م ي ة اوزبكستان إ س ل ا م ي ة و ع د البلاد ا ل إ س ل ا م ي ة والشعوب ا ل إ س ل ا م ي ة وكل هؤلاء يعملون في ميزان الصديق رضي الله عنه و أ ر ض ا ه الذي أ خ ذ هذا القرار الجريء أ خ ذ ه بيقين وبصدق رضي الله عنه و أ ر ض ا ه ظهر البخاري وظهر مسلم وظهر الطبري وظهر الرازي كل هؤلاء من هذه البلاد ا ل ش ا س ع ة التي فتحت ب ا ل إ س ل ا م إ خ و ا ن ي و أ خ و ا ت ي نحتاج ناخذ قرار جريء زي قرار الصديق رضي الله عنه و أ ر ض ا ه خ ل ف ي ة هذا القرار ا ل ر ئ ي س ي ة ا ل إ ي م ا ن الكامل بكل ك ل م ة وكل معنى قاله المصطفى صلى الله عليه وسلم و ن س أ ل الله عز وجل أ ن يعز ا ل إ س ل ا م والمسلمين السلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته م س ل ك ض ر ب ك لا ت ت ر ه شق طريقك بالعزمات ر أ ي واحد لا يتعدى خذ برفيقك في ا ل أ ز م ا ت واجعل حسن أني بربي زدا ويقينا وثبات وارفع ر ا ي ة حق و م ض ي تجني ا ل خ ي ر م ن ا ل خ ي ر ا ت